بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج دع رج والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبت صبرا تكون الشماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ذوه فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى, حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون شعاة ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدو